مادة مصطلح الحديث ويحسن بنا قبل أن نتكلم في هذا الفن الرفيع أن نعرف ببعض مصطلحات هذا الفن ونتكلم على بعض المصطلحات بإيجاز قبل أن نتكلم في أنواع الحديث وتقسيمات المحدثين له أولا المصطلح بمعنى مصطلح عليه أهل الفن فأهل كل فن قد يصطلحون على بعض الأمور تكون قد يصطلحون على بعض الأمور تكون يعني متفق عليها فيما بينه فمثلا الخبر عند المحدثين بخلاف الخبر عند النحاة مثلا فالجملة العربية تتكون مثلا من مبتدأ وخبر فهذا يقال عليه الخبر عند النحاء بخلاف الخبر عند المحدثين كما سيأتي إذن لأهل كل فن من إصطلاحات معينة يصطلحون عليها ويتكلمون بها فينبغي لنا قبل أن ندخل في هذا الفن الرفيع أن نتعرف على بعض المصطلحات التي اتفق عليها أهل الفن أو اصطلح عليها أهل الفن فيما بينه وبالتالي على كل داخل في فن أن يعرف مصطلح عليه أهله حتى لا يحصل نوع من الخلط والتخبط في كتب أهل العلم فمثلا أنا إذا دخلت في كتب الحديث ينبغي علي أن أعرف مصطلح عليه المحدثون فيما بينه حتى إذا تكلمت تكلمت بلسانهم وتعاملت معهم على طريقتهم وكذلك إذا دخلت في كتب الفقه فأعرف أتعرف على مصطلحات الفقهاء حتى لا يحصل نوع من الخلط عندي وبالتالي إذا لم أتعرف على مصطلح عليه وعلى بعض مصطلحاتهم حصل نوع من الخلط في الفه وفي الكلام إذن إذا أردنا أن نتعرف على بعض المصطلحات في هذا أو التعريفات الأولية لهذا الفن فابتدئ بالكلام على علم المصطلح هذا العلم الذي سنتناوله في هذه اللقاءات اول ما يعرف يعرف بعلم مصطلح الحديث او علم اصول الحديث او يسمى بعلم النقد او يقال عليه علم الرواية او علم الاسناد اسماء كثيرة يعبر بعضهم ببعض المسميات فيقال علم مصطلح الحديث او علم اصول الحديث او علم النقد ويعنى به علم الجرح والتعديل والكلام في الرجال والرواة إلى غير ذلك كذلك الكلام مثلا يعرف بعلم الرواية أو علم الاسناد على حسب الأحوال إذن علم المصطلح هذا علم يعنى بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمثل يعرف بها أحوال السند والمثل من حيث القبول والرد هذا علم عبارة عن أصول وقواعد ضبطها أهل العلم على مدار هذه السنوات التي مضت وتوصلوا إلى قواعد وأصول حيث أننا أجري هذه القواعد وهذه الأصول على السند والمتن فإذا أجريت هذه القواعد تبين لي فيقال هذا سند أو هذا المتن صحيح أو كذا أو مقبول أو مردود على حسب الأحوال المهم أن علم الحديث هو علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمثل من حيث القبول والرد والحقيقة هناك أبحاث غير متعلقة يا غير متعلقة بقضية القبول والرد فهناك أبحاث مثلا حديثية لا علاقة لها بقبول الحديث أو رد الحديث ومع ذلك تدرس أيضا في مادة مصطلح الحديث ومن ذلك مثلا الكلام على الحديث المرفوع والكلام على الحديث الموقوف الموقوف على الصحابي والمرفوع يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان ضعيفا حتى لو كان لا يصح وكذا لكنه مرفوع يعني مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقال كذلك الحديث الموقوف موقوف على الصحابي سواء صح أو لم يصح نحن لا نتكلم الآن في القضية القبول والرد ومع ذلك التكلم أو الحديث المقطوع الذي يعني موقوف مثلا على التابعين أو غيره وكذلك هناك أيضا أبحاث تتعلق بالنظر والكلام على الإسناد لا من حيث قبوله ورد بل مثلا من ذلك الحديث المسلسل وهي وصف لهذا السنة كمثلا قولهم حدثني فلان ثم صافحا والثاني والراوي الذي بعده يقول حدثني فلان فصافحا والثالث يقول حدثني فلان ثم صافحا فيقال هذا حديث مسلسل بالمصافح أو مثلا حديث راوي آخر يقول حدثني فلان بحديث مثلا فضل عاشوراء في يوم عاشوراء ثم رواه عن شيخه أيضا في نفس اليوم فيقال حدثني فلان بفضل بحديث فضل عشراء في يوم عشراء والذي بعده فكل راو حدث به تلميذه أو كل شيخ حدث تلميذه ب في نفس اليوم فيقال هذا حديث مسلسل بي بيوم عشراء وهكذا أو حديث مسلسل بصورة الصف هذا إذن حتى لو لم يصح هذا الحديث أصلا، فهم يتكلمون على الحديث المسلسل. وكذلك مثل تكلمنا على الحديث العالي والناز، بمعنى اللي هو طلب علو الاسناد، أن يكون أن يقل العدد بين قاوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يسمى الحديث العالي. لماذا؟ بسبب قلة ال، لأن كلما ترقى وترتفع وتعلو إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا علو. حتى لو كان هذا السند العالي فيه طعن وفيه كلام إلا أنه يقال أيضا هذا حديث عالي إسناد عالي بمعنى أنه هو قلل الوسطة الوسط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم وكذب من ذلك أيضا الحديث النازل فهو وصف للإسناد بغض النظر عن قبول هذه هذا السند أو فيه طعن أو لا يقو يقال هذا إسناد النازل بمعنى أنه كسرت فيه الوساء كسرت فيه الوساء فإذا مثلا راوي كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ستة رجال وراوي أخر في نفس الطبق بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أربع رجال فإذا هذا الحديث الذي فيه أربعة عالي والإسناد الذي فيه ستة نازل إذا كان الرواة في نفس الطبق، إذا كان الرواة في نفس الطبق، سنتعرف على هذا كل، فإذن علم الحديث أو علم المصطلح علم يعنى بأصول وقواعد سنتعرض لها ونشرحها، يعرف بها أحوال السند والمت يعرف بها أحوال السند والمت هذا في الأصل من حيث القبول والرد، لكن هناك أبحاث ومضطلع هناك هناك أبحاث يعني تبتعد قليلا عن مسألة القبول والرد والقبول والرد بمعنى كون الحديث مقبول حديث صحيح أو حديث حسن يعني نقبله ونعمل به أو حديث مردود هذا اللي هو الحديث الضعيف بأنواعه والتي سنتكلم عليه الأمر الثاني ما هو موضوع علم المصطلح ما هو موضوع علم المصطلح علم مصطلح الحديث ما هو موضوع علم يعني ما هو الفلك الذي يدور فيه هذا العلم؟ وهذا مهم جدا أن تتصور هذا الفن أول. ما هو الفلك الذي يدور فيه علم مصطلح الحديث؟ يقال الفلك الذي أو الموضوع الذي يدور فيه علم مصطلح الحديث هو السند والمد. ويمكن أن تقول هو الراوي والمروي. الراوي اللي هو المسند نفسه اللي هو الرواه سلسلة الاسناد اللي هو كقول البخاري مثلا حدثني فلان قال حدثني فلان اسمه ده الراوي وكل واحد يأخذ عن الذي قبله فهذا علم يعنى أو موضوع يدور في قضية الراوي والكلام فيه والمروي اللي هو الرواية أو اللي هو المت الذي هو الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأجل هذا الحافظ من حجر رحمه الله تعالى يعرف علم الحديث لأنه علم بالقواعد التي يعرف بها أحوال الراوي والمروي علم بالقواعد التي يعرف بها أحوال الراوي والمروي وبعض العلماء يعبروا بالسند والمت وكلاهما صحيح يعني لا إشكال في هذا كذلك من حيث القبول والرد من حيث القبول والرد أي من حيث صحة الحديث وضعف الحديث وأيضا كما ذكرت هناك جملة من الأبحاث لا علاقة لها الصحة والضعف ولذلك الحافظ السيوط رحمه الله تعالى تفطن إلى هذا فذكر بأن موضوع الحديث دراسة أحوال السند والمتن ولم يذكر القبول والرد إذن هذا العلم فلكه أو المساحة التي يدور فيها هي قضية الاسناد والمت قضية الراوي والمروي من حيث القبول والرد هذه كما قلنا فيها المسألة حقيقة أوسع من هذا قليلا يجي هذا الحافظ السيوط رحمه الله تعالى في الألفية ذكر أن موضوع علم الحديث هو السند والمت أو الراوي والمروي ولم يذكر القبول والرد وينبغي في التعريفات أن تصان عن الإسهاب والخلق يعني يكون التعريف واضح جامع شامل لا لا يخرج عن المطلوب أما سمرة علم الحديث ما هي بالفائدة من علم الحديث أنا يعني لما أتعلم علم حديث ماذا زل هل يمكن أن تحدد لي الغاية من هذا العلم أو سمرة هذا العلم نعم أعظمها أن تعرف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ينبغي لأن السنة النبي صلى الله عليه وسلم حجة الله عز وجل على خلق ونحن تكلمنا قبل هذا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ألا على إني أوتيت القرآن ومثله معه فإذن القرآن لا يفهم إلا إذا وضع جنبا إلى جنب مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فأنت الآن تتعرف على ما صح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما هي القواعد والضوابط والأصول التي وضعها العلماء لبيان ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وما لم يصح أن هذه القضية في غاية الأهمية هذه القضية في غاية الأهمية وتمييز ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يصح من الحديث وما يقال على يعني ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا مهم للغاية أما كلمة الحديث أو نقول علم أصول الحديث أو علم مصطلح الحديث فما معنى كلمة الحديث الحديث لغة الجديد ويجمع الحديث على أحاديث وهذا على خلاف القياس، لأن القياس الحديث يجمع على حدود على حدوسه، يجمع على حدوس أو حدسان، لكنه يجمع على خلاف القياس، فيقال حديث وجمعه أحاديث، وإن كانت يعني مفرد أحاديث حدوسه، إذا حديث تجمع على خلاف القياس على الحديث ما معناها ما معنى الحديث اصطلاحا يعني ما معنى هذا كا اصطلاحا ما اضيفة الى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث اصطلاحا ما اضيفة الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او صف ما اضيفة الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او صف وانا اريد ممن يسمع ان يركز جدا وأن ينتبه وأنا سأعرف هذا من خلال الأسئلة التي تطرح أو كذا سأعرف مدى التركيز ومدى الاهتمام لأنك الآن يعني تتعلم أو تجول وتصول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي أن تضع هذا وتجعل هذا من الأهمية بمكان يبقى بنقول ما معنى الحديث ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إنما الأعمال بالنيات. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فأنت طرأ عمر رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم إذا هذا قول هذا ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول فكل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدخل في الحديث وكذلك الفعل فإذا عندي حديث قولي وعندي حديث فعلي فالحديث الفعلي الذي يحكيه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام كحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال بال النبي صلى الله عليه وسلم قائما على صورة قوم فهذا الصحابي يحكي فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا حكاية الصحابة اللي هي عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا يسمى حديث فعلي وينسب او يضاف الى النبي صلى الله عليه وسلم يبما قلنا ما اضفه للنبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير ما معنى تقرير هو ما يفعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم او في زمانه ولم ينكره رسول الله صلى الله عليه وسلم انما سكت عنه وسكوته يعد اقرار لانه لا يسكت عن باطل للقاعدة انه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إذن كل ما فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم او في زمان النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولم لم ولو لم يشهده النبي عليه الصلاة والسلام فهو وسكت عنه فهو إقرار منه صلى الله عليه وسلم فيصير الحجة بسكوته وإقرار حتى لو لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فكان إما الصحابة يخبرون وإما يخبره الوحي وإما يخبره الوحي لأن الوقت وقت التشريع فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بال أقوام يقولون كذا أو ما بال أقوام يفعلون كذا وكذلك أيضا من باب الإقرار من, من مثل قول جابر رضي الله عنه جابر بن عبد الله قال كنا نعزل والقرآن ينزل كنا نعزل أي في في عن النساء والقرآن ينزل فيعد هذا إقرارا من النبي صلى الله عليه وسلم على جواز العزل على جواز العزل ومعنى كلام جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل يعني في وقت التشريع والحجة والبيان فكون أن القرآن لم يتعرض لهذا ولم يتعرض له رسوله صلى الله عليه وسلم فدل على الجواز ويمكن أن ينزل التقرير منزلة الفعل الذي بمعنى السكوت يعني لأن السكوت أيضا فعل فيقال في في فيقال تقريره صلى الله عليه وسلم من فعل كذا وكذا فمن باب الحديث الفعل أيضا يمكن هذا لأن عليه الصلاة والسلام كما كنا لا يسكت عن باطل بخلاف السكوت غير فغيره قد يسكت ولا يعد هذا إقرار وهذه تنفعنا كثيرا في قضية الإجماع السكوت الذي يتكلمون عليه فإندنا مثلا في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهو في مقدمة سنن الداريمية رحمه الله وفي تاريخ واسط أن أبا موسى رحمه الله تعالى ورضي عنه رأى في مسجد الكوفة جماعة قد تحلقوا حلق وعلى كل حلقة عريف رجل في وسط الحلقة وهم معهم حصى فيقول كبروا مئة فيكبرون مئة ويعدون على الحصى هللوا مئة فيهللون مئة سبحوا مئة وهكذا فلما رآهم أبو موسى رضي الله عنه يقول رأيت أمرا أنكرت فلما رأهم لم يعترض عليهم في لم يعترض عليهم في أول الأمر حتى ذهب إلى ابن مسعود رضي الله عنه فانتظره حتى خرج ثم قال يا أبا عبد الرحمن رأيت أمرا أنكرت قال وماذا قال رأيت كذا وكذا وكذا وكذا فانطلق ابن مسعود رضي الله عنه إلى مسجد الكوفة وقال لهم إما أنتم أهدا من محمد صلى الله عليه وسلم وإما أنتم مفتتحوا باب ضلال الشاهد أن أبا موسى رضي الله عنه سكت فهل سكوت هذا إقرارا لما فعلوا وأبو موسى يقول لابن مسعود رأيت أمرا أنكرته بقلبي فالحقيقة أن الإجماع السكوت متنازع فيه بخلاف سكوته صلى الله عليه وسلم فهو إقرار بلا شك بخلاف سكوتي غير أن غير قد يكون عنده في المسألة وينازع في المسألة لكن لا يملك الأدلة ولا تحضره الأدلة الآن فقلنا من باب قلنا ما أضف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة سواء كانت صفة خلقية أو صفة خلقية هذا أيضا مما يعد حديث. سواء كانت من صفة خلقية كوصفه صلى الله عليه وسلم بأنه كان ربعة لا بالطويل ولا بالقصير وغير ذلك من وصف الخلق وأنه صلى الله عليه وسلم يعني كان كفلقة القمر وكانت مثل لحياته عظيمة إلى آخر الوصف الذي وصف الخلق أو وصف أو الصفة الخلقية كقول عائشة رضي الله, عنه رضي الله عنها كان خلقه القرآن كان خلقه القرآن إذن عائشة رضي الله عنها تصف خلق النبي صلى الله عليه وسلم وأنس رضي الله عنه وأرضاه يقول ما لمست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم هذا هذه صفة خلقي ويصف أيضا خلقه صفة خلقية فيقول ما قال لي لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء تركته لما ترك وهذا يدل على حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو قال محاسن الأخلاق أو كما قال صلى الله عليه وسلم فهذا معنى الحديث أما الخبر أيضا وهو من المصطلحات من المصطلحات التي نتعرض لها فالخبر لغة بمعنى النبأ تفقنا على الحديث الخبر لغة بمعنى النبأ فيقال أنبأني بمعنى أخبرني فالخبر لغة أي في اللغة بمعنى النبأ وجمعه أخبار أما معنى الخبر اصطلاحا يعني مصطلح عليه المحدثون ففيه له سلاسة أو فيه سلاسة أقوال الأول أن الخبر مرادف للحديث بمعنى نفس الكلام الذي ذكرناه في الحديث. ما أضيف إلى صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أوصف. فيقال جاء في الخبر أو جاء في الحديث. هذا مع هذا المعنى الأول. أما المعنى الثاني، فإنه مغاير للحديث. يعني الخبر ما أضيف، فالحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما أضيف إلى غيره. يبقى يبفرقناه. المعنى الثالث. ان الخبر اوسع من الحديث بمعنى الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره اذا الخبر اوسع قليلا او اوسع من الحديث اذا الحديث على المعنى الثالث جزء من الخبر فكل حديث خبر وليس كل خبر حديث طيب انا لو سئلت الان تقول ما هو الراجح في هل في معنى الخبر هل الخبر بمعنى الحديث او مخالف للحديث او اعام من الحديث اوسع اقول الترج... ال... ال... الاستلاحات لا راجح فيه ليس في الاستلاحات ترجحات فانه كما قالوا لا مشاحة في الاستلاح المهم أن... ان اعرف ما استلحت عليه فاذا قلت ما جاء في الخبر اعني به ما جاء عن نبي صلى الله عليه وسلم عن غيره لا إشكال لا مشحة في لا في الاصطلاح فعندي كذلك في مسألة الخبر ما جاء عن غيره عن غير النبي عليه الصلاة والسلام كالذي ينقل مثلا عن الصحابة والتابعين والعلماء هذا جاء عن غير النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك مثلا ما جاء عن الأمم السابقة في أخبار بني إسرائيل فهذا يسمى خبر أيضا فالذي يشتغل بأقوالي وأفعال وتقريرات وأوصاف النبي عليه الصلاة والسلام يسمى محدثاً. يبقى المحدث هو الذي يشتغل بأقوالي وأفعالي وتقريراتي وأوصاف النبي عليه الصلاة والسلام هذا يسمى محدث. والذي يشتغل بأخبار الأمم السابقة وغير ذلك بني إسرائيل ويحكي عن أول الخلق وهذه الأشياء فيسمى يسمى أخباريا أخباريا بفتح الهمزة فيقال مشتغل بأخبار الناس فلان أخباري بفتح الهمزة إذن الخبر والحديث كما قلنا إما أن يكون الخبر بمعنى الحديث أو مغيرا له فيجيء الخبر عن عن غير النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أو يكون الخبر أعم من الحديث الأمر السادس أو المصطلح السادس الذي نتكلم عليه هو الأسر الأسر ما معنى الأسر؟ يقال جاء في الأسر وجاء في الخبر وجاء في الحديث ما معنى الأسر؟ الأسر في اللغة بقية الشيء الأسر في اللغة بقية الشيء بمعنى أنك إذا مشيت في طريق فتكون مواضع القدم أسر على في هذا الطريق على كونك مشيت في هذا الطريق إذا أكلت في الطبق فتركت ش... فتركت شيئا يقال هذا بقية فلان يعني هذا ما أبقاه فلان هذا أسر فلان أسر أكله فإذن الأسر بقية إذن الأسر بقية الشيء طب ما معنى الأسر في الاصطلاح الأسر في الاصطلاح له معنيان أو فيه قولان الأول الأسر بمعنى الحديث مرادف للحديث بمعنى أيضا ما أسر عن النبي عليه الصلاة والسلام بمعنى ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة ويقال المعنى الثاني أن الأسر ما أضيف إلى الصحابة والتابعين من أقوال وأفعال ما أضيف فيقال جاء في الأسر عن الشافعي رحمه الله قال كذا وكذا جاء في الأسر عن ابن عباس رضي الله عنه قال كذا وكذا جاء في الأسر عن الحسن البصري. إذاً يكون الأسر حينئذ ما أضيف إلى الصحابة ما أضيف إلى الصحابة والتابعين من أقوال وأفعال. والحقيقة عندنا جملة من الكتب كتب الحديث تعنى بذكر الأسر تُعنى بذكر الأسر اللي هي الأسر عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من العلماء والفقهاء. من أمثال هذه الكتب. والذي يشتغل بالحديث ينتبه جدا لمسألتين اثنين. المسألة الأولى أسماء العلماء أسماء العلماء تتكرر علينا كثيرا، فأنا أريدك أن تنتبه لهذا. يعني أنا مش عايز بعد كده بقى. رجل واحد يشغل في الحديث أو بيعلم حديث ما يعرفش مثلا سفيان الثوري ما يعرفش سفيان بن عيين ما يعرفش الزهري ما يعرفش آه مثلا آه الأئمة أصحاب الكتب البخاري ومسلم والترمزي وابن ماجا والنسائي وأبو داود وهذه السلة المبركة فنعندي مثلا من الكتب التي تعنى بذكر الأسار كتاب معرفة السنن والأسار للبيهقي رحمه الله تعالى رحمة وسعى وهذا الكتاب في 15 مجلدا الطبعة المعتمد وكذلك عندنا أيضا شرح معان الأسار وشرح مشكل الأسار وكلاهما للإمام الطحاوي رحمة الله عليه رحمة واسعة وشرح المعاني يقع في أربع في أربعة مجلدات وشرح مشكل الأسار يقع في ستة عشر مجلد وعندنا كذلك تهزيب الأسار للطبري طبعة الشيخ محمود شاكر رحمه الله تعالى في ستة مجلدات وعندنا كتاب الأسار لمحمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى ويقع في مجلدين طبعة المعصره. فإذن هذه الكتب تعنى بذكر الآثار الواردة عن السلف من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من أقوال وأفعال وكما قلنا لا تقريرات لأنه إقرار هؤلاء لا يعد حجة أصلا ولا ينظر إليه إذن هي المسألة مسألة أقوال وأفعال مما نتعرض له أيضا من المصطلحات أو المصطلحات التي نتعرض ولنعرفها قبل الدخول في الكلام الإسناد أو السنة وكلاهما بمعنى واحد عند المحدثين كما قال ابن جماعة طرحنا الله قال والسند والإسناد شيء واحد عند المحدثين بعض بعض العلماء يفرق يقول الإسناد هي هو عزو الحديث إلى قائل عز الحديث إلى قائل هذا يسمى إسناد. لكن الحقيقة أنهما كلاهما شيء واحد. السند والإسناد واحد. السند في اللغة بمعنى المعتمد الذي تتكئ عليه وتعتمد عليه في أمورك كلها. هذا يسمى سند. تقول فلان سندي أريد أن أترك ولدا استند عليه في الكبر أو أعتمد عليه في الكبر. فالسند بمعنى المعتمد والمعنى أن الحديث عندي عبارة عن سند ومث سند ومث له سلسلة الرجال سلسلة الرجال الموصلة إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم اسمها السند فنعد مثلا لو قرأت عليك حديث الأعمال بالنيات حتى نعرف ما معنى كلمة الإسناد ما معنى الإسناد أنا الآن بين يدي صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى أقرأ فيه أول إسناد أقرأ أول إسناد في أول الحديث يقول البخاري رحمه الله تعالى حدثنا الحميدي عبد الله بن الزويد رحمه الله تعالى قال حدثنا سفيان وابن عيين قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع على القمة بن وقاصن الليسي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرئ ما نوى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذن هذا الحديث الذي معي يتكون من جزئين. الجزء الأول اللي هو جزء الاسناد أو الكلام الأول وهو الحميدي وهذا شيخ البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد وإلى إلى آخر السنب هذا يسمى هؤلاء الرجال الأسماء تسمى السنة كل واحد منهم أخذ عمن قبله كل طالب أخذ عن شيخه وهكذا بإذن عمر رضي الله عنه أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخذ عن عمر علقمة بن القاس إليس أخذ عن علقمة محمد بن إبراهيم الثيم أخذ عن محمد بن أبراهيم يحيى بن سعيد الأنصاري واخذ عن يحيى بن سعيد سفيان وعنه عبد الله بن الزبير وعنه البخاري فدونه في الكتاب خلاص يبقى اذا انا هذه تسمى سلسلة الاسناد انا بقى كل شغلي ان انا هنظر في كل راوي من هؤلاء الرواة من حيث الثقة والضبط والاتقان والعدالة وكلام المحد وكلام ال وكلام العلماء فيه علماء الجرح والتعديل فاذا تبينت انه ثقة وضابط لما قال نظرت هل اخذ الحديث عن شيخه ام لا ام فيه وسطة سقطت يعني بسمها سلسلة الاسناء تعرف السلسلة لازم ماسكها في بعضها كل حلقة كل حلقة تمسك بالاخر اذا حصل ان في حلقة ثابت من التانية او تركت الثانية لأي سبب كان يبقى السلسلة قطع خلاص كده دي اشكالية كبيرة جدا في السنة في في في الاسناد وهذا يؤثر في المتن ايه بقى المتن المتن اللي هو كلام النبي عليه الصلاه والسلام انما الاعمال بالنيات الى اخر كلامه عليه الصلاه والسلام ده اسم المتن وسلسله الرجال اسمها الاسناد يبقى اذا عندي سند ومتن خلاص سلسله الاسناد او السند هذا عباره عن سلسله الرواه الموصله للمتن وانا الان مثلا لو لم يكن عبد الله بن الزبير اللي الحميدي وسفيان ويحيى بن سعيد هذه السلسلة هي التي أوصلت البخاري إلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام فتخيل مثلا لو, لو, لو لم يوجد واحد منهم خلاص لا يصل لا يصلك كلام النبي عليه الصلاة والسلام إذن السلسلة أو سلسلة الرجال التي أوصلتنا إلى الإسناد هذا تسمى التي أوصلتنا إلى المتن إلى كلام الرسول عليه الصلاة والسلام هذه اسمها السنة فصار المتن متكئا على السنة يبس اسمه إيه عشان كذا متكئا عليه قلنا سنة يبقى المتن اتكأ على السند يعني اعتمد عليه في الوصول إليه هذا السند يبقى السند عبارة عن لغة المعتمد أو المتكأ واستلاحا سلسلة الرجال الموصلة للمتن أو يقال سلسلة الرواة الموصلة للمتن إذن ما هو المتن؟ المتن لغة ما صلب وارتفع من الأرض المكان العالي المرتفع من الأرض دسمه مت طب اصطلاحا بمعنى ايه قالوا من منتهى إليه السند من الكلام احنا الآن لما ذكرنا حديث الأول من صحيح البخاري ذكرنا فيه من خلال البخاري أخذ عن شيخه وهذا أخذ عن شيخه لأن وصلنا إلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام اللي هو النمل أعماله بنية دسمه المت. من منتهى إليه السند من الكلام هذا اسم المد سواء كان هذا المد مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام يعني من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام او نسب هذا الكلام مثلا الى الصحابي فيكون موقوفا يعني لو تخيلنا هذا السنة وفي اخره ان ابن عباس رضي الله عنه قال كذا وكذا بدى كلام ابن عباس فهل هذا كلام للنبي عليه الصلاة والسلام لا هذا كلام ابن عباس يقال هذا مرفوع هذا الكلام مرفوع يقال هذا كلام موقوف موقوف على ابن عباس او ما اذا كان دون ابن عباس من التابعين او غيره فيقال هذا مقطوع يبقى اذا ما انتهى اليه السند من الكلام دسم المتن المتن ما انتهى اليه السند من الكلام ايضا نتعرض لتعريف المسند المسند بالفتح اسم مفعول من اسند الشيء اليه بمعنى عزاه ونسبه اليه المسند في الاصطلاح له ثلاث معانى المعنى الأول أو خمس معانى المعنى الأول كل كتاب المسند هو كل كتاب جمع مرويات او جمع مروي جمع فيه او جمع فيه مرويات كل صحابي على حد بسم مسند يبقى طريقه العلماء في تصنيف الكتب وفي جمع الكتب اختلفت من واحد إلى الثاني فمن منهم من اختار أن يجمع مرويات كل صحابي على حد فيجمع لك مثلا مرويات أبي بكر الصديق رضي الله عنه أو يجمع لك مرويات عمر بن الخطاب رضي الله عنه خلاص كده يجمع مرويات عمر بن الخطاب رضي الله عنه على حد فيجمع كل مرويات الصديق ثم يرتبها على حسب الرواه عن الصديق رضي الله عنه فإذن أنت إذا فتحت هذا الكتاب بهذه الطريقة تستطيع أن تحصل على كل ما ينسب أو كل مرويات أو كل حديث الصديق رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أو كل مرويات عثمان عن النبي عليه الصلاة والسلام وكل مرويات عمر عن الرسول عليه الصلاة والسلام جسمه كتاب مسند من أمثال هذه الكتب مسند الامام أحمد رحمه الله تعالى رحمه الله سعى مسند الامام أحمد بن حنبل وكذلك وللعلم فله يعني طبعات مشهورة الطبعة الآن ال التي يعني تقتنى هي طبعة الرسالة وتقع في خمسين واثنتين أو تقع في سنين وخمسين مجلد وكذلك مسند الدارمي رحمه الله تعالى ومسند أبي يعلى الموصلي وغيرها من الكتب هذا تسمى يقول المسند أحب مسند الدارمي مسند أبي يعلى الموصلي وهكذا وهذا هذا المسند أو المعرف الكلم دي معناها أنه كتاب يجمع مرويات كل الصحابي على حد. عند أيضا المسند بمعنى الحديث المرفوع المتصل سندا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يبقى حديث مرفوع يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومتصل متصل من حيث الاستناد، فذا يسمى إيه مسند وكذلك يقال مسند للسند نفسه. بمعنى يكون مصدر ميمي مصدرا ميمية بمعنى سند فيقول مسند بمعنى السند ومن العلماء من يسمى الحديث المرفوعة مسندة هذا المعنى الرابع وإن لم يكن متصلا لا يشترط أن يكون متصلا لكن ما دام مرفوع يقولون هذا مسند ومنهم من يسمي المتصل وإن لم يكن مرفوعا يسميه أيضا مسندة هذه من باب فقط ذكر الاستلاحات ذكر الصلاحات العلماء وكما اتفقنا لا يقال من في هذا المهم أنه لا مشحة في الاصطلاح المصطلح الحادي عشر الذي نعرفه المسند بالكسر بكسر النون اسم فاعل بمعنى الراوي الذي يسند الحديث وهو من يروي الحديث بسنده يروي الحديث بسنده سواء أكان عنده علم بالحديث وفقه به أو هو مجرد راويه وفقط يبقى إذن المسند الذي هو الراوي الذي يسند الحديث اللي هو الحديث عن طريق وهو من يروي الحديث بسنده يعني احنا مثلا لما ذكرنا حديث البخاري البخاري يروي لنا هذا الحديث بسنده ما معنى سنده يذكره عن طريق شيخه عن طريق شيخ الشيخي شيخه عن طريق شيخ الشيخي شيخ شيخه الى والى ان ترقى وترتفع حتى تصل إلى النبي عليه الصلاه والسلام اسمه ايه اسمه رواية الحديث بالسنة فالبخاري يروي لنا الحديث بسنده انا اذا احببت الان انا اروي لك هذا الحديث بسندي بغي ان اذكر شيوخي في هذا الحديث الى ان اصل الى البخاري ثم الى النبي عليه الصلاه والسلام يبقى انا كده ايه ذكرت الحديث مسندا بسندي اما اذا قلت قال البخاري رحم الله تعالى وذكرت سند البخاري فلا يقال اني اسندت الحديث حينئذ لان معروف ان الوسيطه بيني اي بين البخاري وبيني مسافة طويلة خلاص يبقى إذن الذي يروي الحديث بسنده عن شيخه عن شيخه ده اسمه مسند اسمه ايه مسند بكسرن سواء كان عنده علم بالحديث الذي يرويه ك كفقيه وعالم وكذا البخاري ومسلم وابو داوود كالبخاري ومسلم وأبي داود والترمزي والنسائي وغير هؤلاء السلة الكرار وكذلك الشافعي له مسند أيضا والأهم الأعلام الكبار فقهاء والمحدثون هؤلاء كانوا على دراية وعلم بما يدرون فتجد فتجد العالم منهم يروي الحديث بسنبه ويفسره ويتكلم على المعاني والألفاظ ويذكر ما فيه من الأحكام وشراح كتب السنة غير ذلك هؤلاء مسندون لكن وعندهم علم بالحديث هناك صنف اخر مجرد راوي راوي فقط الرواة عددهم كسر يعني كسرون جدا منهم الامة الذين يعرفون معاني ما يقول ومنهم الذي هو مجرد راوي فقط سمع جملة من الاحاديث فنقلها بنصها الى من دونه الى من هو اقل منه فقط. لكن لم يتكلم على مثلا فقه الحديث ولا على الدراية بالحديث ولا على الفظ الحديث ولا على غريب الحديث وهذه الأمور لك نتعرض له يبقى على كل ما دام روى الحديث بسنده فهو مسند من المعاني التي أو المصطلحات التي نتعرض لها أيضا المحدث من هو المحدث المحدث هو الذي يشتغل بعلم الحديث رواية ودراية ويطلع على أحوال المرويات وأحوال الرواه ويفاضل بينها وينظر في أمرها ويتكلم على أساندها بمعنى أنه يتكلم على أحوال الرواه فهذا الضابط وهذا لم يضبط الحديث وهذا حصل عنده شجوز وهكذا هذا يسمى محدث يبقى المحدث الذي يشتغل بعلم الحديث الذي يشتغل بعلم الحديث من حيث الرواية بمعنى علم الحديث الخاص بالرواية كما عرفه ابن الأكفاني في كتابه إرشاد القاصد قال علم الحديث الخاص بالرواية هو علم يشتمل على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وروايتها وضبطها وتحرير الفظه يبا الذي يهتم بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام وأفعاله وتقريرات وأوصافه ويتكلم على حال هذه الرواية وضبط هذه الرواية هل هذه الرواية معناه وتحرير الفاظه يحرر الفاظه. هذا الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام أم أن المعنى مخالف والمعنى كذا فيحرر اللفظة التي جاءت عن الرسول عليه الصلاة والسلام يبقى أنه يتكلم على المت لكن بالمعنى الأوسع فإذا تعارض حديثان في الظاهر فكيف يجمع بين هذه الألفاظ وما معنى هذه الألفاظ إذا اجتمعت وما معناها إذا افترقت وهكذا هذا يسمى عليكم رحمة الله قلنا بإذن المحدث المحدث هو الذي المحدث هو الذي يشتغل بعلم الحديث رواية ودراية تكلمنا عن الذي المعنى الرواية معنى الدراية هو علم يعرف به حقيقة الرواية وشروطها وأنواعها وأحكامها وحال الرواة وشروط الرواة وأصناف المرويات وغير ذلك وما يتعلق بهذه الأشياء يبقى هذا معنى المحدث مع اطلاعه على كثير من المرويات وأحوال المرويات وأحوال الرواة من كونهم من كون الراوي ضابط ثقة مدلس كذاب والضاع إلى غير هذه الأشياء التي سنتعرض له خلاص كذلك من المصطلحات التي نتعرض لها مصطلح الحافظ ما معنى الحافظ كما يظهر من اللفظ الحافظ من الحفظ فقال كثير من أهل العلم إن المحدث والحافظ بمعنى واحد لهما معناهما واحد وقالوا منهم من, من أهل العلم أيضا من قال إن الحافظ درجة أرفع من المحدث فلو أضفنا كل الذي ذكرناه للمحدث إلى الحافظ فيكون الحافظ أرفع من جهة أنه ما يعرفه في كل طبقة من طبقات السند أعلى من غير وأكثر من المحدث فكانه يحفظ أكثر وقيل يعني غير ذلك من المعاني ويكون مطلع كذلك على علا للأحاديث وفقه الأحاديث والأحاديث الناسخة والمنسوخة وغير ذلك هذا يكون حافظا فهذا يحفظ في كل يعني في في كل فن يحفظ جملة من الأحاديث ومطلع على علا للأحاديث التي سيأتي الكلام عليها ما معنى العلل أصلا وما أنواع العلل وأقسامها وكذلك عنده فقه للأحاديث من شراح الأحاديث ومعرفة المعاني والألفاظ وما يؤخذ من الحديث من الأحكام وغير ذلك من الأمور وكذلك إذا نظر في الأحاديث فيعرف الناسخة من المنسوخ وسيأتي أيضا الكلام على الناسخ والمنسوخ الحديث الذي جاء أولا والحديث الذي جاء بعد ذلك فنسخ الحكم يعني رفع هذا الحكم ثم جاء بحكم آخر من باب التدرج في التشريع أو التدرج التدرج في التشريع الذي سيأتي الكلام عليه. من المصطلحات أيضا الحاكم كما قال جماعة من أهل العلم والحقيقة أن الحاكم يقال هو من أحاط علما بجميع الأحاديث وهذا لا يتصور في الحقيقة فليس هناك أحد أحاط بجميع الأحاديث هذا غير موجود. إنما الحاكم يلقب به بعض المحدثين يعني لقب يلقب به بعض المحدثين أما أن يقال أن الحاكم هو من أحاط علما بجميع الأحاديث فهذا لا يتصور أصلاً. حتى يعني قالوا حتى لا يفوته منها إلا اليسير هذا على بعض رأي أهل العلم أما الحقيقة الصحيح أن الحاكم لقب وأشهر من لقب بالحاكم الإمام أبو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك المستدرك على الصحيحي فهذا استدرك على البخاري ومسلم جملة من الأحاديث يعني أصاب في بعضها ولم يصب في البعض الآخر. فجاء على شرط البخاري ومسلم كما فهمه وقال تركت ما أحاديث هي على شرطيكما على شرطيكما ولم تضعه لم تضع لم يضع كل واحد منهما منكما الأحاديث التي على شرطه في صحيح. وسأعث الكلام أيضا على شرط البخاري ومسلم. وهل جمع كل ما كان على شرط على يعني جمع كل واحد منهما ما كان على شرط أو أنه اقتصر على جملة من الأحاديث وهذا الأخير هو الصواب طبعا لأن قد ترك البخاري جملة من الأحاديث على شرط لكن باب الاختصار وحتى يسهل حمل الكتاب وجمع إلى أن يعني يأتي الكلام في هذا فجمع جملة من الأحاديث هي على شرط وفاته أشياء وهو ترك أشياء فأشهر من لقب بالحاكم هو الإمام أبو عبد الله الحاكم وعندنا كذلك شيخ أبي عبد الله الحاكم وهو أبو أحمد الحاكم لكنه ليس من الشهرة كتلميز له أبو عبد الله الحاكم وكذلك من المصطلحات أيضا أمير المؤمنين في الحديث يقال فلان امير المؤمنين في الحديث قالوا امير المؤمنين في الحديث هو الذي يحفظ الف الف حديث اي واحد يحفظ الف الف حديث هذا يقال امير المؤمنين في الحديث طبعا مع علم بالرواية والدراية التي ذكرنا ومن امثال هؤلاء اللي هو الذي لقب بامير المؤمنين كشعب ابن الحجاج رحمه الله تعالى والسوري والبخاري وغير هؤلاء thankrash وغير هؤلاء الكرام خلص يبقى إذن هذه بعض المصطلحات وبعض الأمور التي كمدخل لعلم الحديث تعرضنا إليها ووقفنا عليها يعني وان كانت الوقف بإجاز إلا أنها يعني كمقدمة لا بأس بها ونتكلم إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم عن تقسيمات الخبر وأنواع الخبر والكلام على الحديث وندخل في صلب الكلام إن شاء الله تبارك وتعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين لو حد من الإخوة الحضور عنده سؤال يتفضل به سريعا ان شاء الله عز وجل مع سبقناكم مدة دقائق ثم أستأذنكم واعتذر لي معنى لا مشحطة في الاستطلاع بمعنى أنه يعني ليس في المسألة إشكال بمعنى أنني لو استطحت مثلا أن أقول الحديث ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام والخبر ما جاء على غيره لا يقول أحد لا يقول لأحد إنك مخط كنا ينبغي أن تأخذ بالأعم أن الخبر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره وعن غيره لا إشكال المهم أن أحدد ما استطحت عليه يعني لا يقل لي إذا أقست بهذه الاصطلاحات لا لا يقول لي أحد إنك أخطاء إن الخبر بمعنى ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن غير أنا إذا اعتبرت إن الحديث ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام والخبر ما جاء عن غير الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقل لي لا يقل لي إنك مخطئ أخطاء وكذلك لو أقست بأن الخبر بمعنى الحديث فما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام أسميه خبر وما جاء عن غير الرسول عليه الصلاة والسلام أسميه خبر أيضا لا يقل لي أخطأ وهكذا إذن لا مشاحة في الاصطلاح بمعنى أن لا يعترض بعضنا على بعض إذا كانت المسألة اصطلاحا تمشي خلاص فهم قالوا هذه بمعنى كذا أو بمعنى كذا أو بمعنى كذا أي واحدة من الثلاث بمعنى واحد لا إشكال لا مشاحة في الاصطلاح إنما الترجحات في الأحكام طبعا يعني أنا لو لو حبيت أرجح أي واحد من هذه التي يأخذها هل الخبر بمعنى المصطلح ولا يخالف هل الخبر بمعنى الحديث أو يخالف هذا من باب الترجيح الترجح أن أنا أختار واحد منه في باب الأحكام لأن إذا قلت ما الدليل على هذا ما الدليل أن الخبر يكون مجاعة عن الرسول أو عن غير الرسول عليه الصلاة والسلام لا دليل على هذا إذن لا مشح أن أختار ما بدلي لكن المهم أن أبين كما يبدأ العلماء في بداية الكتب يقولوا أنا قد اخترت كذا وكذا وكذا وهذا يعني عندي كذا وكذا وكذا هذا إشكال أبدا خلاص؟ لو قرأت لكم خبرا أسرا عن صحابي طيب ماشي روى ابن أبي حاتم بسنده في التفسير عن, عن ابن عباس رضي الله عنه روى ابن أبي حاتم بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور قال ابن عباس هو الرجل يكون مع المرأة في البيت، هو الرجل يكون في البيت مع المرأة أو تكو، ومعه جماع، فينظر إليها، فإذا نظر فإذا نظر إليها أي نظر إليها من حوله غض بصره وتلبس طبعا بلباس التقوى وكذا، فإذا غفلوا عنه نظر إليها. فالله عز وجل يعلم خائنة الأعين وسماها الله عز وجل خائنة من باب الخيان فهذا أسر عن ابن عباس رضي الله عنه لم يروه ولم يرفع هذا الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ابن عباس هو الرجل يكون في البيت معه رجال وتكون المرأة في البيت أو تمر في البيت فينظر إليها فإذا نظر إليه من حوله كيف تنظر إلى المرأة وكذا غضب صرا فإذا غفل عنه نظر إليها كما قال ابن عباس رضي الله عنه وود وود والله أي هذا الناظر وود والله لو غفل عنه فنظر إليها واطلع عليها وزنى بها والعياذ بالله هذا أصل عن صحابي فعندنا أصل كثير يا حقيقة وأيضاً مما يؤثر الذي ذكرت عن جابر رضي الله عنه فقد قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل هذا أثر عن جابر رضي الله عنه أي فكل ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل هذا يسمى أثر يقول كيف صح كيف لي لأن أعرف أنه صح عنه فعلاً كيف تعرف هذا الذي سنتعرف عليه من خلال هذه الدروس؟ يعني أنت من خلال هذه الدروس أنت الذي ستحكم، وطبعا سأكلفكم في أسماء الشرح بأبحاث الذي يعمل معي لابد أن يكون يعني إيه صلب ويتعب قليلاً حتى يفر. فانا كيف تعرف أن هذا صح أو لم يصح؟ ده شغلنا ده اللي إحنا بنا نتعرضه له ونفهمه ونتعلمه كيف نعرف؟ هل صح هذا الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام او صح هذا الخبر عن النبي عليه الصلاه والسلام ما هي القواعد والضوابط التي ساجريها على كل خبر وكل حديث اسمع وما هي الكتب التي تعنى بالحديث بالاحاديث الصحيح وما الكتب التي تعنى بذكر الاحاديث الضعيف وما وكل كتاب سنتعرض لجملة من الكتب نقول طريقتها وبعض الكتب المحققة وبعض المحققين يعني ممن يلتزم الدقة في العمل وهكذا إن شاء الله عز وجل كل هذا دابا شغلنا في في هذه المادة وفي هذا العلم النفيس الفريد يقول خبر لم أعرف صحته عن عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه في الاستوداع اذكر لنا الخبر إذا كان عندك أو شيء، اكتب الخبر، ونستعين الله عز وجل. وبركة فيكم يا شيخنا الكريم، شيخ أبو أنس حياكم الله، بارك الله فيكم يا شيخ. طبعا هذا كلام منتهي علماء الحديث حكام على بقية العلماء علماء الحديث حقا أولا علم الحديث حتى لو لم تكن تريد أن تتعلم علم الحديث علم الحديث علم يرقي ويجعل يربي فيك الملكة فتعرف لمن تسمع وماذا تسمع ولمن تقرأ وماذا تقرأ حقيقة هذا علم لا يستغني عنه أحد الذي يريد أن ينضبط في حياته وينضبط في دنياه فليتعلم علم الحديث فعلم الحديث أو علماء الحديث حكام على بقية العلماء النهاردة لما يأتين عالم يتكلم في الفقه ويبني الأحكام على طبعا الأحكام قرآن وسنة أما القرآن فسابت بالتواك وأما السنة من الأدلة النقلية في السنة التي سنتكلم فيه فكم من حكم فقهي بني على حديث ضعيف فيقال سبت عرشك ثم منقش يعني الأول قبل ما تستخرج الأحكام وتتكلم في الأحكام وتفصل وتفرع وتخرج وأيضا عندنا من باب بابه والفرق بين الصلاحات العلماء أن عندنا في الفقه تخريج وفي وفي الحديث التخريج وكلاهما مختلف تماما خلاص فأنا التخريج في علم الحديث الذي سنتعرض له مثلا أننا أذكر أطراف هذا الحديث ومن أخرج هذا الحديث من أصحاب الكتب التخريج بقى في علم الفقه أننا أخرج على كلام الإمام كأنه من لوازم كلام الإمام فيقول من باب من الت و... خرجوا على هذه المسألة مسألة كذا وكذا وكذا وكذا هذا تخريج غير هذا تمام هذا ايضا كلمة التخريج عند الفقهاء غير التخريج عند المحدثين فانا لما يأتي هذا الفقيه يتكلم ويصدر الاحكام ويبني أحكامه فيأتي عالم الحديث فيقول كلامك خطأ لماذا الاصل الذي بنيت عليه ضعيف انت تكلمت على حديث وبنيت الكلام على حديث كذا وكذا وهذا الحديث لم يصح فيه فلان مثلا مدنس وهذا مما دلسه بدليل كذا وكذا وكذا او هذا الحديث فيه علة معين هذا الحديث بقى ما العلة دي بمعنى المرض هذا الحديث فيه مرض معين فيه علة معين فيكشفها له يبقى اذا مين الحاكم على مين علم الحديث حاكم على علم الفقه كذلك المفس حينما يأتي ويتكلم في تفسير آية ولا يستطيع أن يتكلم ونحن عندنا من ضمن التفسير بالأسار أن يفسر الآيات بالآيات التي معها في نفس السياق وكذلك فسروا الآيات بما جاء من الرسول عليه الصلاة والسلام فهو إذا تكلم في تفسير آي وبناها على أحاديث عنده ومن هذه الكتب التي تعنى بـ بـ بهذه المسألة ككتاب تفسير ابن جرير الطبري وتفسير القرطبي وتفسير القرآن العظيم للحافظ الحافظ بن كثير وغيرها من الكتب التفسير بالأسار فهو يأتي فيبني الحكم ويبني تفسير الآية على الحديث فإذا كان الحديث لا يصح فإذا لم يصح الحديث إذن ضاع عمله وسهره الليالي ضاع كل بسبب أنه لم ينتبه لصحة الحديث أو ضعف الحديث فيأتي عالم الحديث فيقول للمفسر أخطأ كلامك كله خطأ وما بنيت كله ينبغي أن يهدم لماذا؟ لأنه اعتمد على حديث ضعيف كذلك في أجل العلوم وهو علم العقيدة وعلم العقيدة أيضاً مبني على الحديث، فيأتي عالم العقيدة يتكلم في العقيدة ويصوب ويقط ويبدع وكذا، ثم يأتي المحدث فيقول له أخطاء، أنت بنيت كلامك على الحديث الفلاني وهذا لم يصح، أو الحديث الفلاني والفلاني وهذا لم يصح. إذا من الحاكم على من الحاكم على العلماء حقا المحدث؟ ما هو القرآن عندنا؟ ما هو الأصل عندنا؟ أو الأصلان العظيمان القرآن والسن خلاص فالقرآن ثابت بالتواتر بمعنى أنه لا يستطيع أحد أن يقول لا دي ما سبتيتش إنما الكلام في تفسير الآية إذن سبات القرآن أو وصول القرآن إلينا وصل إلينا بالتواتر يعني لا يتكلم أحد في أسانين إنما وصل جيلا عن جيل عن جيل عن جيل وهكذا إلى أن وصل إلينا من اللسان لللساء لكذا طالب العلم يقرأ على شيخه ويقرئه الشيخ كما أقرأه شيخه وهكذا كما أقرأه شيخه وهكذا إلى أن تصل بهذه السلسلة وانت طالع للعلوم إلى أن تصل إلى الصحابة ثم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وكذا أقرأ جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا علمه رب العزة تبارك وتعالى إعنة جبريل وأقرأ فأنت تقرأ القرآن كما جاء عن الله تبارك وتعالى إذا القرآن الكلام فيه منتهى بقيت بقي الحديث فأنا حتى يصح الحديث أو كذا لا أود أن أنظر فيه من جهة الراوي والمروي من جهة السند والمت. فأقول هذا صح أو لم يصح وبالتالي عالم الحديث أو علماء الحديث يعملون أولا يشتغلون أولا ثم ما يخرج عنهم مما صح يبدأ الفقيه والمحدث يبدأ الفقيه والمفسر والذي يتكلم في العقيدة والذي يتكلم في السير والذي يتكلم في كل شيء يتكلم بعد عالم الحديث فعلم الحديث حاكم على العلوم جميعا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين وأعتزر عن مغادرة الغرفة ونلتقي إن شاء الله عز وجل في موعد آخر وأحيي طبعا المشايخ الكرام لحضريين وكذلك لإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة